الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا فيقول أهل في فيقال اهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله وتشهد السنتهم ويدخلهم النار وروا أحمد والبيهقي عن عكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تغيب لزوجها وتشهد يداه ورجلاه بما كان يوليها ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك ثم يدعى بأهل الأسواق فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى, إلى هذا الذي ظلم وتدفع سيئات هذا إلى الذي ظلمه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال سوقوهم إلى النار فوالله ما أدري أيدخلونها أم كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم قال البيهقي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قال تدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بكل ما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فذلك اخبارها وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب به وقال الترمذي حسن غريب صحيح وروى البيهقي من حديث الحسن البصري قال حدثنا صعصعه عم الفرسدق انه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرا هذه الايه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فقال والله لا ابالي الا اسمع غيرها حسبي حسبي وقال ابو بكر بن ابي الدنيا حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة حيوة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله عنه قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحقي وحقي لما حدثتني حديثا سمعته, سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث طويلا ثم أفاق ثم قال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغه أخرى فمكث طويلا كذلك ثم أفاق ثم مسح وجهه ثم قال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغه شديدة ثم مال خارا على وجهه واسندته طويلا ثم أفاق ثم قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى إذا كان يوم القيامه نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل امه جافيه فاول من يدعى رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلمك ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى إنما أردت أن يقال فلان قارع، فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلا يا رب قال فماذا عملت فيما اتيتك قال كنت أصل الرحم واتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت ان يقال فلان جواد فيقول الله فلان جواد فقد قيل ذلك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت فيقول يا رب أمرت بالجهاد, أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فقال يا ابا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة أن شفيا وكان سيافا لمعاوية رضي الله عنه دخل على معاوية فأخبره بحديث أبي هريره هذا فقال معاوية رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظنناه أنه هالك ثم أفاق ومسعها عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة, في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين وبعد ذكر الشهود الذين يشهدون على ابن آدم شهود متعدده فمنها العظاء لعضاءه تشهد عليه لما قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاوها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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وكذلك الملائكة الكرام تشهد على ابن آدم لأن آدم معه أربعة ملائكة اثنان في الليل واثنين في النهار سجلون كل ما عمل. والتسجيل الذي يسجل عليه منذ كلف كل أما قبل التكليف فهو لا يسجل عليه شيء إلى أن يموت ثم ينشر له كتابه يقال اقرا, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حاسيبا وكذلك الشهود الأرض تشهد على الإنسان بما عمل عليها والله جل وعلا شهيد يشهد عليه ولكن هذه الأمور كلها حتى يعذر الإنسان من نفسه ويصبح ليس له أي تعلق ويعلم أنه يستحق العذاب لهذا الأمور. وأحوال الآخرة تختلف تختلف لأن اليوم طويل وأحوال الناس متفاوتة منهم المعذب في الموقف الذي يلجمه عرقه العرق يصل إلى الأفواه وقد يكون بجوار الإنسان آخر لا يعرق ولا يخاف ولا يحزن وكل ما يناله إلا عمله والله جل وعلا القادر على كل شيء وهو المحاسب لعباده تعالى وتقدس ولكن هذا اليوم الطويل الذي يقول جل وعلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فهو ثقيل وطويل وشديد وعسير على الكافرين على الكافرين غير يسير فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين وهو اللطيف البر الكريم تعالى وتقدس ثم هذه الأمور التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للتبليغ تبلغ الأمة ما أرسل به فهو أرسل بهذا وقال له الله جل وعلا أخبر عبادي بذلك حتى يستعدوا لهذا الأمر ويألموا أنهم راجعون إلى الله جل وعلا وأن الله ما خلقهم أبثا وإنما خلقهم للجزاء بعد العمل، خلقهم ليعملوا ثم يجازيهم بما كل بما يستحقه إذا كان مثلا فيما يقول جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني مثاقيل قيل الذر شوف يراها الإنسان من الخير ومن الشر بمعنى ذلك انه لا يغيب عنه أي شيء عمله صغير او كبير سيلاقيه ويشاهده ويراه يراه أمامه قال هذا عملك وكذلك يعني بعض عباد الله في هذا الموقف لا يطول عليهم وبعضهم يكون مقداره خمسين ألف سنة. من يستطيع الوقوف؟ من ال... مثال لوقف لو ساعات سقط ما يستطيع. ولكن لما خلق خلقت الثانية البعث الثاني خلقوا بصفة ما يأتيهم الموت ما يموتون. صارون العذاب الشديد ولا يموتون. ثم أشد من هذا وأنت وأعظم النار نسأل الله العافية النار وما فيها من العذاب لهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أو عيدوا وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة موصد يعني أبواب لها أبواب كما أخبر جل وعلا ان لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فتوصد أبواب عظيمة واسعة جدا فتوصد ثم يوضع عليها عمد من حديد عظيمة لو اجتمعت عليها الأمة ما أقلته هل هم خوف من يخرجون؟ كل هذا نكايه نكايه به، لأن الشر كله والعذاب كله يجمع في النار، كل والمؤذيات كلها تجمع في النار، سأل الله النار شر ال... النار دار الخبث والخبث دار العذاب والمعذبين أما الجنه فهي بعكس ذلك، فالمقصود كل هذا. حتى يعقل يأكل يأكل الناس يعقلون ماذا أمامهم وماذا أعد لهم مم. قال وهذا الحديث له شاهد صحيح في صحيح مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن شفية أيضا عن شفية بما تأتي هو صحيح مسلم هو نفس الحديث بس إنه ليس في هذا السياق نعم. قال أول ما تسعر النار يوم القيامه بثلاثة بالعالم والمتصدق والمجاهد الذين أرادوا بأعمالهم الدنيا إذن قوله قال الذي قرأ القرآن وجمع جمع القرآن المقصود به العالم لأن في لسان السلف القاري هو العالم لا يقرأ القرآن إلا من كان عالما إذا قرأ القرآن صار عالما إذا حفظ القرآن صار عالما ليس مثل وقتنا هذا يقرأ القرآن ولا يفهم يفهم القرآن ويفهم الآيات لأن القرآن نزل بلغتهم وهم تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا سئل أحد العلماء قديما قيل يوجد من يقرأ القرآن ولا يفهمه قال هذا بدعة هي بدعة يعني ان هذا حدث جديد ما كان موجود فالقاري هنا هو العالم ولهذا قال في هذه الرواية يؤتى بالعالم العالم الذي يتعلم للدنيا حول المرائات قال انه بليغ وانه عالم وانه كذا وكذا او يقصد بذلك الترفع على الناس وانه يقدمونه في المجالس أو أنهم يقبلون أيدها وما ذلك من مقاصد النفس التي تريد الترفع على عباد الله فهذا نسأل الله العالمين نصيبه أنه يقال جزاؤك ما قال الناس وما فعله بك هذا نصيبه هذا جزاؤك ثم يقول مصيره إلى جهنم وبئس الحالة نعم وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به الرجل صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله هذا نوع آخر وهذا موقف آخر وجاء أن هذا يكون في القبر إذا وضع في قبره نظر في عمله ينظر في عمله فأول ما ينظر في صلاته فإن كانت صلاته مستقيمة صالحة قيل عمله على هذا كله وإلا قيل لا ينظر في بقية عمله لأن الصلاة كما قال الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي عماد الدين وهي ركن الإسلام بعد الشهادتين والصلاة جاء الأمر بها بالإقامة في جميع مواردها في كتاب الله وفي احاديث رسوله لفظ أقيم الصلاة ما جاء صل لما يقول أقيم الصلاة والإقامة تدل على القيام بأنها تكون قائمة وأنها كاملة على الوجه المطلوب وكثير من الناس يخل بصلاته بشروطها وبواجباتها وكذلك قيام بها وغفلة تكون كثيرة في هذا يدخل الإنسان الصلاة ثم يخرج كما دخل فيها أن صلاة عظيمة يجب أن نتأمل ما قيل فيها وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول لنا واستعينوا بالصبر والصلاة كيف نستعين بالصلاة الصبر واضح أنه كون الإنسان يحبس نفسه عن الكلام الذي لا يجوز أو الفعل أو غير ذلك الصبر امر يكون أمره ظاهر لكن استعان بالصلاة استعان بالصلاة على جميع شؤونه الشؤون التي تصيب الإنسان إذا أصابه ما يصيبه يجب أنه يستعين على ذلك في الصلاة لأن الصلاة صيلة بين العبد وبين ربه والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا وقع في أمر شديد هرع إلى الصلاة دخل فيها استراح لأن الصلاه حينما يقول العبد مثلا يكون في الصلاة ويرفع يديه قل الله أكبر قل هذا عبارة عن رفع الحجاب بينه وبين ربه جل وعلا فالله يشاهده ويسمع كلامه ولهذا في صحيح مسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين انه قال جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والصلاة هنا المقصود بها الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا نجدني عبدي أو قال اثنى علي عبدي فإذا قال إياك ن... مالكي يوم الدين قال إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل يعني لو كنا نعقل فنتأمل هذا الشيء فالإنسان يفرح ويغتبط ان ربه يخاطبه يقول عبدي قال عبدي هذا بيني وبين عبدي وهذا لكننا ننسى هذا ونغفل ونشتغل في أمور الدنيا والشيء الذي سوف يخلف ولا وربما يضر ولا ينفع فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة أو قال أحدكم إذا قام في الصلاه فانه يناجي ربه يناجي ربه من يحصل له مناجة الله جل وعلا يستحضر الإنسان هذا إذا جاء في الصلاة ولكن الشيطان حريص جدا على أن يشغل الإنسان يشغله عن حضور القلب حضور القلب متعين لا بد منه حضوره في الصلاة وإلا يكون الإنسان قد ترك واجبا هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان إذا سمع العذى ذهب بسرعة وله ذراب لأن ذكر الله يرغمه ويحزنه ولا يريده حتى ما يسمع الصوت فاذا انقطع الصوت رجع فاذا تول بالصلاه يعني اقيمت الصلاه هرب فاذا انتهت رجع وصار يذكر الانسان اذكر كذا اذكر كذا حتى ان قد يذكر الانسان في صلاته شيئا ما استطاع يذكره قبل ان يدخل الصلاه يذكرون رجلا انه جاء من جهة الشرق إلى بغداد حاجا وكان معه مال دفن ماله في مكان قال ما يحتاج يذهب به إلى مكة ويرجع فلما رجع نسي نسي المكان مال يدره ضاع عليه فذهب يسأل قالوا له الله يعلم لا علمه الله ولكن الامام ابو حنيفه رحمه الله ربما لو تساله لعله يرشدك الى شيء لان الله جل وعلا اعطاه وفهمه شيء ليس عند الناس فذهب يسأل ابي حنيفه فقال له انا لا اعلم الغيب ولكن اشير عليك انك تقوم الليله تصلي لله جل وعلا مجتهدا مخلصا ربما تذكر ذهب أخذ, ال... أخذ الوصية ذهب يصلي وفي اثناء صلاته جاء الشيطان وقال اكتره في المكان الفلاني فقطع صلاته وذهب له ثم ذهب يخبر لما يبين بحنيفة فقال أنا أعرف أن الشيطان ما يترك ولكن لو كملت ليلتك شكرا لله لكان أحسن لك مقصود أن الشيطان يحرص على كل الإنسان يغوي كان يشغله عن صلاته فينبغي لنا أن نجتهد بهذا إذا قام العبد في الصلاة يجتهد لعل الله جل وعلا يقبل منه ويخاطبه ويلتزم بخطابه وتكون الصلاة صله بينه وبين ربه في حديث ابن عباس يقول إن الرجل قد يكتب له من صلاته نصفها أو ربعها أو سدوسها أو حتى قال عشرها وفي أثر الآخر الناس العبد إذا دخل الصلاة في غفلة ثم انتهى في غفلة أنها تلف كما يلف في الثوب الخلق, الخلق ثم يضرب بها وجهه وتقول ضيعت الله كما ضيعتني بخلاف الذي يقوم بها كما أمر فإنها تصعد ولها نور إلى السماء تتفتح لها أبواب السماء سأل الله التوفيق نعم قال وإن فسدت فسد سائر عمله ثم يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي نافلة فإن كانت له نافلة أتمت بها الفريضة ثم الفرائض كذلك قال ورواه الترمذي والنسائي من حديث همام عن قتاد وقال الترمذي حسن غريب ورواه النسائي ايضا من حديث عمران بن داود أبي العوام عن قتاله عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المملوك ليحاسب بصلاته إذا نقص منها قيل لما نقصت منها فيقول يا رب صلت علي مليكا شغلني عن صلاتي فيقول له قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك فهل لا سرقت لنفسك من عملك أو عمله قال فيتخذ الله عليه الحجة وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن عن الحسين أنه قال وأسوأ السرقة السرقة من الصلاة والسرقة منها لا يكمل أركانها وواجباتها وكذلك لا يحضر قلبه كيف من يقوم بين يديه ناجيه فإذا قام للصلاة يجب أنه يستمع للقراءة ويتأمل فإن القراءه خطاب لك الله يخاطبك بها ثم اذا ركع هذا معناه تعظيم لله حنو لله وذل وخضوع واذا سجد وضع جبهته على الارض هذا ايضا اعظم الذل لله وكلما ذل العبد لربه فان الله يقرب منه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء نعم وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها ثم عن بعلها كيف فعلت إليه وهذا مرسل جيد يعني المرأة والرجل أول ما يسأل عن صلاته ولكن من فضل الله جل وعلا أنه جاء في الحديث إن الصلاة إن إذا سئل عن صلاته ونقص منها إن الله جل وعلا يقول انظروا هل لعبد من تطوع فكملوا زيضته منه فالتطوع يكمل منه الفرائض تكمل هذا فضل من الله جل وعلا نعم وقال الإمام أحمد بسنده عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة إذاك ذاك ونحن بالمدينة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالحكام يوم القيامة بمن قصر وبمن تعدى فيقول الله تعالى أنتم خزان أرضي ورعات غنمي وعندكم بغيتي فيقول للذي قصر ما حملك على ما صنعت فيقول الرحمة فيقول الله جل جلاله أنت أرحم بعبادي مني ويقول للذي تعدى ما حملك على ما صنعت فيقول غضبت لك فيقول الله أنت أشد غضبا مني فيقول انطلقوا بهم فسدوا بهم ركنا من أركان جهنم وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما, لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة فقال فتية منهم بلى يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه على كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت قلت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي لفصل القضاء وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم وقد تقدم في حديث عبد الله بن انيس أن الله تعالى ينادي العباد يوم القيامة فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقضيها منه حتى اللطمة رواه أحمد وعلقه البخاري في صحيحه لا تم حتى الكلمه حتى ما مثل ما مضى انه يقتص من الذره للذره اذا كانت البهائم تقتص منها وهي غير مكلفه ثم يقول جل وعلا لا كون ترابا فتكون ترابا يعني انها بعثت حتى يؤدى الحق فقط تؤدى الحقوق ثم تكون ترابا لأنها خلقت لابن آدم فكيف المعاقل العاقل الذي كلف وامر ونهي ثم يخالف الامر والنهي عمره في حقه شديد ولكن مثل ما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب يعني إذا كان الإنسان بحاسب على كل شيء لا بد من عذابه هذا مطلق من نوقش الحساب عذب يعني كل احد ما قالت له عائشه يا رسول الله إن الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض العرض يعني أنه يعرض عليه عمله فقط ولا به وهذا ثم يعفى عنه هذا معنى العرض فهذا المؤمن الله جل وعلا يعرض عليه أعماله ويقول هذه أعمالك وأنا أعفو عنك وأجزيك بالحسنات وأعفو عن السيئات فهذا فضل وهو كل ذلك بإرادته ومشيئته جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقال الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه رواه البخاري ومسلم هذا مطلق من كان له عند أخيه مظلمة المظلمة هذه يدخل فيها الكلام يدخل فيها المال يدخل فيها جميع الحقوق يعني عدنا إذا مثل حلله عفعنا وقال اقتص بما شئت ينجو ويسلم منها وإلا لا بد من المطالبة وهذا شيء لا يعفى عنه لأن هذا حقوق الناس حقوق الناس على المشاحة بنية المشاحة والمقاصة لا بد منها حتى بين الأب وأب وابنه والزوجة وزوجها فقال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا يفرون فر بعضهم بعض خوف المطالبه كل واحد يخاف أنه يطالبه بالحق الذي عليه فيهرب من من يعرفه لا يريد أنه ولكن ما فيه مهرب إن كان له حق بد أن يؤدى والتاديه ما فيه يعني نقوده فيه يعني حقوق في الدنيا الحسنات والسيئات فقط يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حقه منها و ان انتهت حسناته وفنيت اخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم حتى هذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما سألهم أيو من المفلس فيكم ما قالوا الذي ليس عنده مال ليس له دينار قال لا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستطال عرض هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار هذا المفلس يعني عمل حسنات ولكن ليست له صارت لغيره الله كثير من الناس يطلق لسانه في الناس فيهم وفيهم ولا يتصور هذا الأمر نعم قال وروى ابن أبي الدنيا من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار فقال بل المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من, خطاياه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تموتنا وعليك دين. فإنه ليس ثم دينار ولا برهم إنما هي الحسنات جزاء بجزاء ولا يظلم ربك أحدا وروي من وجهين آخرين عن ابن عمر مرفوعا مثله الله عالم صل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد